فأستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله يعاثهم فسددقهم وطيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا اضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سنمعون لهم كَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ